لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والملشِّكين متكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يَتْلُ صُحُفًا نُطَهَّرَ فيها كُتُبُ قِيمَة